لآن, لآن القرآن أ موسوعه ذ ب من النابلسي ش ي ط ا ل ج ي ن آتيناهم ا للعلوم ك ت ا ب ر ن ه ك الاسلاميه يعرفون أ ب ء ه ه م م وإن ن فريقا ع ل م و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 فلا ت خ م و س و ع خ النابلسي للعلوم م ت ي ع ي ا ل ع س ل ا م ي ه ت د و ن وارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم, يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم, الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون